ما حكم أخذ الأضغة على الحجامة؟ كسب الحجام حلال وهو محمول على الكراهة التنزيهية كما هو عند الجمهور استدلال بحديث بن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه وفي رواية أبي داود ولو علمه خبيثا لم يعطيه فما استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم ما أصاب الحجام فعلفوه الناضحة وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله كم خرجك فقال ثلاثة آصع فوضع عنه صاعا وأعطاه أجرا وفي حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فعطيت الحجام اجره وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه أما حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وحديث رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث فهو محمول على الكراهه التنزيهيه لداناء العمل وخسته على المحرم إذ يسمى راضل الماء ودنيء المال خبيثا كما في قوله تعالى ولا تيمم الخبيث منه تنفقون قال النووي هذه الأحاديث التي في النهي على التنزيه والارتفاع عن الدنيء الأكساب والحث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور ولو كان حراما لم يفرق بين الحر والعبد فإنه لا يجوز للسيد أن يطعم عبده ما لا يحله وعليه فإن دفع التعارض بين يكون بحمل النهي على الكراهه التنزيهية جمعا بين الأدلة هذا ولا يلحق بجلالة الاقتران على ثمن الكلب ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث فإنهما على التحريم لأن الكلب نجس الدات وما حرم لذاته حرم ثمنه بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه ولأن الزنا محرم وبذل العوض عليه وأخذه في التحريم مثله لأنه وسيلة إلى محرم والوسائل لها حكم المقاصد ودلالة الاقتران ضعيفة عند الأصوليين لأن الاقتران في النظم لا يستلزم منه الاقتران في الحكم إذ قد يجمع الكلام بين القرائن في اللفظ ويفرق بينهما في المعاني بحسب الأغراض والمقاصد وهذا إنما يعلم ذلك بدلائل الأصول وباعتبار معانيها هذا والحجامة معدوده من فنون الطب وفيها نفع وصلاح الأبدان ويجوز فيها ما لا يجوز في الطب كما يشترط فيها ما لا يشترط فيه في الجملة قال ابن قدامة مختصر منهاج القاصدين لا يتعجب من قولنا إن الطب والحساب من فروض كفاية بل الحجامة فإنه لو خل البلد من حجام لأسرع الهلاك وجيهم فإن الذي أنزل الدواء, أنزل الدواء وأرشد إلى استعماله